عشرة. استمع إلى العبارات ثم اكتبها تحت الصورة الصحيحة كما في المثال. يوم الأحد. يوم الثلاثاء. يوم الخميس. يوم الاثنين. يوم السبت. يوم الجمعة. يوم الأربعاء